بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتنا ناس يدخلون في دين الله افواجا قالوا اين كان الناس يدخلون في دين الله افواجا تسبح بحمد ربك واستغفر تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان أَنَّهُ